ألم يأتكم نبء الذين كفروا من قبل فذاقوا وبا了 أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشرني يهدونا فكفروا وتولوا واستغنى الله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 فاتقوا الله مستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأفقوا وأفقوا خيرا لأفسكم وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّه قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُم وَيَغْفِر لَكُم وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ